مفردات هذا العلم الذي يسمى بأصول التفسير هل هو علم مستقل ابتداءا أم هو مباحث من علوم القرآن الشاهد من قراءات العلماء في علوم القرآن ومباحثهم ومن القراءة في اصول التفسير ان اصول التفسير هي من علوم القرآن بل علم التفسير في الاصل هو علم من علوم القرآن ولكن هناك خلاف بسيط بين ما يمكن ان يكون من اصول التفسير او من علوم القرآن وان كان كلها تتعلق بعلوم القرآن فاصول التفسير هي التي يستخدمها العالم في التفسير بمعنى أنه لا يستغني عنها في تفسير القرآن أما علوم القرآن فأوسع من ذلك فقد تتعلق بأشياء لا تتعلق بالتفسير علوم كثيرة جدا من علوم القرآن تدخل في, في أصول التفسير ولكن ليس كل علوم القرآن تدخل في أصول التفسير ولذلك يمكن القول أن كل ما كان من أصول التفسير فهو من علوم القرآن ولا عكس كل ما كان من أصول التفسير هو من علوم القرآن ولا عكس تعريف لاستلاح أصول التفسير أصول جمع أصل وأصل الشيء أساسه وقاعدته هذا في اللغة واستلح عند أهل الوصول من حرم الوصول حرم الوصول وكل علم له أصول وقواعد يفهم بها ويستنبط بها ما فيه ويستفاد منها في هذا العلم فالأصل هو أساس الشيء ولذلك عندما يعارف البعض وصول التفسير يقول وَيَا الْأُسُسُ وَالْقَوَاعِدِ الَّتِي بِهَا يُفَهَمُ كَلَامُ اللَّهِ جَلَّ وَحِمُّ والتفسير من فسر يعني أوضح يعني أوضح وهو باختصار إن شاء الله في المصطلح معناه بيان المراد من كلام الله الحديث عن وصول التفسير عن وصول التفسير لابد فيه من فهم ما يدور حول القرآن من معاني عامة من معاني عامة فإذا أراد الإنسان مثلا أن يفسر آية كونية فعليه أن يعلم ان هذا من العبادات المأمور بها يذكر بذلك